كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طرقت اليهود على 71 فرق طرقت النصارى على 2-70 فرق وتفترق هذه الأمة على 73 فرق كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما عليه اليوم أنا ورصح على منه أنا عزاق الظرف الزمان ده هو. وقول لك إن القصة كلها مربوطة بكلمة اليوم انت رجل عايز تدخل الجنة وفي ضلالية كتير يكل مال النبي مليين الدنيا وكل واحد بيزعم انه على الحق تلاتة وسبعين باب يعني انا همسل الابواء الفرق دي كل فرقة لها باب وانت سبون وماشى عمال تتفرج على الجبان وعايز تدخل الجنة وانتش عارف اي حاجة الباب الاولاني مش فاضي كده ده عليه واحد لسان ولبق يخطف ال... ياخد الكحل من عين يخطف قلبك بالبيان بتاعه الجمل وكامل انت قاعد بقى زي الزبون كل واحد بيسقف على ربعته ويعرضه انت بتتفرد فواحد بيقول انا انا اللي هدخل الجنة اللي يدخل من ايه روح تجنة وقتيه سعين دات دول جهنم وبيسها المصير يليك رايح وقولك هاويني تعمل فلسك معروف تقول ضلالية كلهم طب تعالى بمعرض عليك اللي عنده وانت فاضل عندك شهاجة يبتدي يعرف ها يبقى شأن الواحد كشأن العرفت هواها قبل ان اعرف الهواء فصادف قلبك خاليا فتمكنت انا لا معرفش فكرة عن حاجة الرجل ده عرض علي اللي عنده ليه تكلامه وجيه ولذيذ وتمانه وانت ما عندك شهاجة